قُلْ كُلُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أو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 وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَا أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانِ رَبُّكُم أَخْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَمْحُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعِزَّكُمْ رَبّكَلَ بِمَ في السَّماتِ وَ الأرض وَقَدِ فَقّ الن بَض النَّبينَ عََع قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِ وَسيلَةَ أَهُم أَقرَُ وَيَرجونَ رَرحمَّتَ وَيَرجونَ رَحمتَ وَيَقافُ ل ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبلي شديدا. كان ذلك في الكتاب مصيرا